يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة عليها أن لا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحلم بالنجاح فالنجاح هدف الإنسان ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعين على مواجهة الحياة وتساعد على الوصول إلى النجاح وهذه العناصر الستة هي مفتاح النجاح الحقيقي وهي الأول الثقة بالله والثقة بالنفس فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه أو بالناس لأن الإنسان طبيع على الخير. والثاني التواضع فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبرها هانت صورته في العيون وخسر نفسه. والثالث المسؤولية إذ أن لكل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية عليها أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها والرابع المهارة. فالناجحون ماهيرون في اعمالهم يكونون دائما على أتم الاستعداد لدخول اي تجربه ومواجهه اي صعوبه ويتميزون بقدره فائقه على قبول كل جديد وعلى تغيير القديم وتكون هناك ضروره لتغ... تكون هناك ضروره لتغييره ويؤدي عملهم ويؤدون اعمالهم على احسن صوره ويكونون منتجين والخامس الإبداع، فالناجح يملك دوماً قدر على الابتكار، والإبداع فلا يفكر إلا في كل جديد ولا ينشغل إلا بكل مفيد. والسادس، الإصرار، فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب، وإنما يمضي قدماً في تنفيذه واثقاً بقدرته على الوصول إلى هدفه. فلا تقف طموحاته عند حد، لأنه يملك روح التحدي والمنافسة.